واذكر خاعاد مذنذر قومه بلحقاك وقد خلت النذر من بين يديه وَمِنْ خلفه ألا تعبدوا إلا الله أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمَ